بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم ما كلا سيعلمون أذن جعل الأرض مها. قم الزوجا وان جعلنا النوم فصباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وَقَال إِنَّا فَوقَكُمْ سَبْعَ وجنات ألفا، إن يوم الفصل كان مقتدا، يوم يوم فخ في الصور افق وجه وانفجت في السماء فكانت اذابا وسيره الجبال فكانت سرابا No. جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكلهم وَقُلْ لَشَيْئٍ أَحْصَلِ نَاصُ كِتَابًا وانت ايبا تراضا لا Oh!